ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أزن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير قل من وَمَا يُؤْتِيكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَقَطْ دُعَاءٌ ۖ قُلِ قُل لَّا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُم يُسْأَلُونَ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 يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا بالذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين